La yâlemun şe'â' ve Ya iyyuha lâzîn âmanu, alaykum ânsakum. La yâdrukun man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 ذَمَا عَدْلٌ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ نُصِيبَةُ الْمَوْرِ تحبشونهما من بعد الصلاة فيؤسما بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولئكان ذا قربا ولئكان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين لك ادناء ان ياتوا بالشهاده على وجهها ابي خاف ان ترت ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله مسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين